اللهم يا من على العرش استوى يا من قدر فهدى يا من خلق فسوى وأخرج المرعى وقدر فهدى واعطى كل شيء خلقه ثم هدى اللهم يا أحسن الخالقين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين وأرحم الراحمين ومولى المتقين وولي المهتدين ومرشد الحيارى والضائعين يا من بيده نواصي العالمين يا من لا يضيع أجر المحسنين ولا يخيب رجاء العاملين ولا يهدي كيد الخائنين ولا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معص يا من يطعمنا ويسقينا ويا من يميتنا ثم يحيينا وإذا مرضنا فهو يشفينا يا من نطمع أن يغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين اللهم يا من لا يمله الدعاء ولا تنقص خزائنه من العطاء ولا يقلقه النداء ولا يخيب فيه الرجاء ولا تخلو من علمه ارض ولا سماء يا من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير يا مقيل العثرات ويا غافر الزلات يا فاطر الارض والسماوات يا قريبا لمن دعاك يا حليما على من عصاك يا غنيا عمن عم تناساك يا من لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه ولا يضيع من ولا يضيع من تولاه ولا يضل من هداه ولا يشقي من أسعده وعافاه يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من لا يقي ولا يصرف السوء الا هو يا من قدر فهدا يا من أخرج المرعى يا من لا يضل ولا ينسى ولا يزول ولا يفنى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحمد في الآخرة والأولى، يا فالق الحب والنوى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أوجد فأبدع، وأرشد فأقنع، وأعطى فأوسع. يا من له الحجة البالغة فلا يرد فضله ولا معقب لحكمه ولا مبدل لكلمات اللهم اننا واصينا بيدك وامورنا كلها ترجع اليك واحوالنا لا تخفى عليك وآلامنا واحزاننا وهمومنا معلومه لديك قد جل مصابنا واجتمعت علينا همومنا وقد عجزت قدرتنا وقلت حيلتنا إليك نرفع بثنا وأحزاننا ونرجوك لدفع علاتنا اللهم بابك مفتوح للسائلين وفضلك مبذول للنائلين اللهم ارحم دموع السائلين يا عالم السر والنجوى يا من يسمع ويرى ربنا اجب دعاءنا ولا ترد مسالتنا ولا تدعنا بحسرتنا ولا تكلنا إلى حولنا وقوتنا وارحم عجزنا وفاقتنا فانت العالم فأنت العالم بأسرارنا وإعلاننا اللهم فاشف من عظم مرضه وكثر داؤه أنت ملجأنا وملجأه ورجاؤنا ورجاؤه اللهم إنا عبيدك محتاجون إلى ما عندك فقيرون ننتظر جودك ونعمك اللهم فاجعلنا ممن يتوكل عليك ولا تخيب رجاءنا اللهم وأعطنا من فضلك العظيم انك سميع مجيب اللهم انا نسالك بجلالك وعظمتك ونورك ونسالك اللهم بأسمائك الحسنى ونسالك بقدرتك التي استطعت بها على كل شيء أن تجعلنا من اوفر عبادك نصيبا من كل خير أنزلته في هذا اليوم وفي هذه الساعة وأن تفد وأن تدفع عنا البلاء يا كريم اللهم رضنا بما قسمت لنا وارحمنا رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا اللهم وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا ولا تفقرنا الى احد بعده سواك اللهم يسر لنا امورنا اللهم يسر لنا امورنا اللهم انا نسالك <تصفيق> اللهم انا نسالك بجميع أسمائك أن تصرف عنا بهن كل سوء اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك أن تصرف عنا بهن كل سوء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا العرش الكريم والسلطان العظيم يا خير من خلونا به وحدنا ويا خير من مددنا إليه أكفنا نسألك اللهم ان تلهمنا الخير وتعطينا إياه وأن تصرف عنا الشر وتكفينا إياه وأن تدحر عنا الشياطين وأن ترزقنا الفردوس الأعلى وأن تسقينا من حوض سيدنا محمد شربة لا نضمأ بعدها ابدا اللهم إنا ندعوك تضرعا وخفية ورغبة ورهبة وخوفا وطمعا إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا واهد اللهم قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وخفف علينا أوزارنا وآمن خوفنا وثبت حجتنا وبيض وجوهنا وارفع درجتنا وجاهنا اللهم لا تشمت بنا عدو ولا حاسدا ولا تفضحنا في انفسنا وهب لنا عطيه كريمه رحيمه من عطائك الذي لا فقر بعده ابدا فاجعل يا مولانا فيما قضيت تعجيل خلاصنا من جميع الشرور برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الست يا حسن التجاوز يا عظيم المن يا كريم الصف يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ولا يخرج اللهم ولا تخرجنا من رمضان إلا وقد تسلمته منا متقبلا يا رب العالمين اللهم وبلغنا فيه منانا اللهم وبلغنا فيه اعالي الجنان اللهم واعتق فيه رقابنا ورقاب والدينا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم واجعلنا من الفائزين بليلة القدر اللهم واكتبنا فيه من العتقاء من النار اللهم واكتبنا فيه من العتقاء من النار اللهم واجعلنا فيه من الفائزين لا من الخاسرين اللهم بلغنا فيه الفوز في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وأعد علينا رمضان اعواما عديدة وأزمنة مديدة إن قلوبنا, تحزن إن قلوبنا تحزن وإن عيوننا تدمع على فراق شهر رمضان اللهم ولا تخرجنا منه إلا وقد تسلمته منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الوجه الكريم والسلطان القديم فلا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم وزينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير الظالين ولا مظلين اللهم أنزل علينا رحمة من عندك ترحم بها كبيرنا وتصلح بها صغيرنا وتعافي وتشفي بها مريضنا وتقبل بها صيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم وأقر أعينهم بشفائهم اللهم وأقر أعينهم وأعين ذويهم بشفائهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم التبسا علينا فنضل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 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وَذَهَابَهُم همومنا وغمومنا وسابقنا وَسَابِقَنَا وَدَلِيلَنَا إلَيْكَ وإلى جناتك جَنَّاتِكَ النعيم نَعِيمٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ وَأَلْهِمْنَا الْعَمَلَ بِكِتَابِكَ اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِمَنْ يُحْلِلُ حَلَالَ وَيُحَرِّمُ حَرَامَ وَيُؤْمِنُ ويؤمن بمتشابه ويعمل بمحكمه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم واجعله شافعا لنا مشفعا يوم القيامه اللهم واجعله شافعا لنا مشفعا يوم القيامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واهدي شبابنا وشباب المسلمين اللهم ليهم الإيمان وزينه في قلوبهم إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واهد نساءنا ونساء المسلمين اللهم واجعلهن هاديات مهديات صالحات مصلحات حافظات للغيب بما حفظ الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وفتياتنا ونسائنا السوء والفتنة وترك العفاف والحشمة وكان في سابق علمك أنه لا يهتدي ولا يرتدع فاجعل تدبيره تدميرا على نفسه فاجعل تدبيره تدميرا على نفسه بقوتك يا قوي يا عزيز إلهنا قلت وقولك الحق كالذي يتخبطه الشيطان من المس اللهم من كان من بيننا من إخوتنا وأخواتنا ومن له حق علينا مسحورا فإنك قلت في كتابك على لسان نبيك موسى عليه السلام ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين اللهم وأبطل سحر المسحورين أينما كان وكيف ما كان اللهم وأبطل سحر المسحورين أينما كان وكيف ما كان اللهم وقلت وقولك الحق المبين ولا يفلح الساحر حيث أتى اللهم وأرنا في السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين يوما أسودا اللهم وأهلكم شر هلاك وامزقهم كل ممزق بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم وأرح المسلمين من شرورهم اللهم وأرح ضمائر المسلمين وقلوبهم من شرورهم بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم يا عليم يا حكيم يا قريب يا مجيب يا ناصر الضعفاء والمساكين يا من أمره بعد الكاف والنون يا من يقول للشيء كن فيكون إن لنا اخوانا في سوريا وبورما من اللأواء والبلاء ما لا يعلمه إلا أن اللهم فيا فارج الهم فرج همهم ويا منفس الكرب نفس كربهم اللهم وانصرهم بنصرك واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واحفظهم بعينك التي لا تنام بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم وأرنا في طاغية الشام ومن عاونه عجائب قدرتك اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم وقتلهم شر قتله اللهم ومزقهم كل ممزق اللهم لا تجعل لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم وصب عليهم العذاب صبا اللهم وصب عليهم العذاب صبا اللهم وأرسل عليهم ريحان وصيحة ثمود بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم بارك وابسط على بلادنا بلاد الحرمين أمنها وقيادتها ورخاها وأمنها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله خالصا في رضاك برحمتك يا أرحمنا